ليس من بيوت الله بعد أداء فريضة من قرائض الله في موضوع هو أعظم الموضوعات العلمية ألا وهو موضوع كلمة لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة التي سجن السماوات والأرض ومن فيها إلا الله سبحانه وتعالى هذه الكلمة التي هي أساس الملة هذه الكلمة التي سماها الله كلمة التقوى والعروى الوضعى كلمة الإخلاق كلمة التوحيد كلها أسمى بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله مع اختصار ألفاظها وكلة حروفها وخفتها على اللسان إلا أنها ثقيلة عظيمة في المنيزان ذكر الله سرحانه وتعالى هذه الكلمة في كتابه الكريم تارثاً للفظها وتارثاً لمعناها ذكرهم الله جل وعلا بلحبها في موضعين الأول في قوله تعالى لما ذكر المشركين في سورة الصفات وذكر عذابهم وعقوبتهم قال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله اكتفرون ويقولون انا نشارك الهتنا لشاعر مجنون والموضع الثاني في قوله تعالى في سوره محمد فعلا انه لا اله الا الله واستغفر لربك وليمين اول المؤمنات وذكرها بمعناها في آيات كثيرة بل إن القرآن كله يدور على معنى هذه الكريمة من ذلك قوله السعالة فمن يفكر بالطاهوت ويؤمن بالله فقد استنفت بالعروة الوسطى لنهق عملها فالكفر بالطاهوت بالله هو معنى لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله فيها نسل وفيها إهداد فالنسل هو الكفر بالطاغوس لا إله هذا نسل لكل طاغوس يعبد من دون الله عز وجل نسل لكل طاغوس يعبد من دون الله عز وجل سواء كان من الجن أو من الشياطين أو من الإنس أو من الشجر أو من الحجر أو من الأحيا أو من الأموال فتلمة لا إله تنفي وتبطل كل عبد من دون الله وهذا هو معنى الكفر بالطاغور ويؤمن بالله هذا هو معنى الإهداس هو معنى إلا الله فبعد أن ينفي الإلهية عما سوى الله يثبتها لله جل وعلا إلا الله وفي قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما سعبدون إلا الذي فطرنيه فإنه سيهديه فقوله إنني براء هذا معنى النبي هذا معنى لا إلهة هذا معنى النبي براء يعني متبرئ متبرئ وكافر بكل ما يُعبد من دين الله عز وجل من أي شيء مما سعبدون لأن الإنسان يعبدون الأرسان فماهيل وغيرها من آلهاتهم فإبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من كل ما يعبدونه هم وغيرهم من دون الله عز وجل لأن لا ما عامة كلمة ما مما تعبدون مما ما عامة تسمن كل معبد من دون الله عز وجل سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو حجرا أو شجرا او حي او ميت او غير يالك. كله غاطل وكله يجب على المسلم ان يبق وان يتبرع منه. انني براء مما تعبدون. ثم قال ان لم فطرني. هذا معنى الا الله. إلا الله إلا الذي فقرني أي الذي خلقني وهو الله سبحانه وتعالى فلا أعبد غيره ولا أتقرب إلا إليه ولا أرض ولا أفات ولا أحب إلا الله عز وجل لأنه هو الإله الحق فما سواه من الآلهة فإنه باطل فما قال كل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي والسبيل إلى ذلك من الآلاف فقومه تعالى وَمَا خَلَقْتِ الزِنَّ وَالْإِنْسَى إِلَّا لِيَعْبِدُونَ هذه الآية فيها حصر العبادة بالله عز وجل ونفيها عما سواه فكل ما عبد من دون الله فعبادته راطلة وشيركم بالله عز وجل لأن العبادة حق لله خلق القلق من أجله فمن صرف سيئا من العبادة لغير الله فإنه قد أشرث بالله عز وجل ومن أفرد الله بالعبادة ولم يأبد غيره فقد وحد الله عز وجل وحقق سلمة لا إله إلا الله فلنسى المراد من هذه الكملة مجرد التلقر بها باللسان التلقر بها باللسان من غير معرفة لمعناها لا يهيد الانسان شيئا ولو تلقر بها الليل والنهار مدان انه ما يعرف معناها فنسى الوحض الذي يكذرها ولا يدري ما معناه فلا فائدة من الترفض بها حتى يعرف معناها العلم قال تعالى فعلا أنه لا إله إلا الله قال سبحانه وتعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاء إلا من شهد بالحق وهم يعلمون شهد بالحق قال لا إله إلا الله وهم يعلمون معنى هذه الكلمه فسرط في الحال هو تعالى لهذه الكلمه قبل ان نقرئها نعرفها حتى معناها معرفه معناها ان انسان يتكلم بها فهو لا يعرف معناها فانها لا تفيده شيئا لأنه لا يعتقد ما تدل عليه ولا يمكن أن يعتقد ما تدل عليهم سلم إن إذا عرف كيف يعتقد الإنسان شيئاً لا يعرف لا مستحيل إذن ما هو معنى لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله نفي العبادة نفي العبادة عما سوى الله وإفدافها لله سبحانه وتعالى فإذا قلت لا إله إلا الله فمعنى ذلك أنك أبطلت عبادة كلنا سوى الله من القبور والأحجار والأشجار والأولياء والصالحين والجن والإنس والأحيا والألوات أبطلت عبادتها كلهم بدون استثمار وأهدتك العبادة لله وحدهنا سريكا هذا معنى سلامك إذا قلت لا إله إلا الله أما أن بها وأنت لا تعرف معناها فإنك لم تحققها ولم تستفد منها على شيء مهم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون يعلمون معنى هذه الشهادة المشركون في زمن البي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون معناها ولجالس أبوا أن يمتقوا بها لأنهم يعرفون أنهم إلى ما تقضيها أبضل عبادة الأصنام وهم لا يريدون فرص عبادة الأصنام إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون معرفون معناها لكن يمنعهم الكبل من النفق الليها يستكبرون ويقولون أئنا نتارك آلهتنا لشاعر المجنون معناهم هم يعرفون معنا لا إم الله وأن معناها ترك عبادة آلهة المشرثين وهم لا يريدون أن يتركوا عبادة آلهتهم استكبارا والعياذ بالله وعناد ومكابره من الحق وحليه جاهليه حليه لعيونه وعقيدتهم ان الذين صفروا في قلوبهم الحميه امنيته او الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والجماهم كلمه التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء علينا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر المجنون فهموا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فقد تبرعوا من آلهتهم وهم لا يريدون أن يتركوا آلهتهم بل يريدون أن يبقوا على عبادة الأصنام هذا قصدهم فدل على أنهم يعرفون معناها ولكن لهم استطبروا وعالدوا على دقائهم على الشرس فهم أعرضوا عن معرفة وعصوا الله على بصيرة ولهذا لما حضرت أبا طالب الوفاة أبو طالب عم الرسول صلّ الله العلي عزله كان يحمله من أدا قومه ويدافع عنه ويُوا فـetermِك كان يُدافع عن الرسول صلّ الله العلي عزله وكان يُحميه من أدا قومه ويُ في الدفاء عن الرسول صلّ الله عليه عزله الرسول صلّ الله عليه صلّه صرطاً عليه شفقةً به وبقرابته منه ورباً للجليل الذي أسداه إليه جاءه وهو في فياك الموت هو على الكفر كل حياته هو يعود للأسلام عكاة رجل الله عز هدايته ولشرط صلى الله عليه وسلم على إخراج الناس من الكفر إلى الإيمان ومن الشرك إلى التوحيد شرط على الناس عواماً فقرابته خصوصا خصوصا علّه أبا جاء هو وفي سياك الموت يدعوه إلى الله عز وجل ويرجو أن يمس على الصوفيق جاء هو عنده نصر من المشركين عنده أم جهل ابن هشام وعنده عبد الله بالربيعة هو المشركين وغيره جالسون عندك فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمي كل ما إله إلا الله كلمة الإخاذ لك بها عند الله فقال له أبي جهل وابن ربيع أتترك آلهة قومك تترك دين عبد المطلب فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الطلب يا عمي اتعطفه يا عمر قل لا إله إلا الله سلمة الأحاج لك بها عند الله فقال له أبو جاهل ومن معه أفر عبد عبد المطلب شو هو المعني يعرفون أنه إذا قال لا إله إلا الله رارض عبد عبد المطلب فكان آخر سلامه والعياب بالله أن قال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك ولم يقل لا إله إلا الله الشاهد منها أنهم فهموا أن أدعطانكم لو قال لا إله إلا الله لتدرع من ملة عبد المطلس التي هي الوثمية فدل على أن هم يعرفون عن لا إله إلا الله بخلاف كثير من المسلمين اليوم على الأسف كثير من المسلمين اليوم لا يعرفون عن لا إله إلا الله وهم مسلمون لو سالتهم لا الله لو ماتوا الله ما لا الله والمسلم الله هذه على ان لا الله ان الرسول الله قال لهم قولوا سلمة قولوا سلمة تسودون بها العرب ويؤدي لكم بها العجل إذية قالوا ماهي فرحوا قالوا ماهي خل عشر سلمات إذا فروا بسودنا العرب ويسودنا العجل مثل ما يقولونه قالوا خلها وعديك وخل عشر من السلمات قال لهم قولوا لا إله إلا الله عند ذلك وقفوا عادوا يقولوا لا إله في شن الله سنه لا أعلم ما يقولوا لو كان سننا عندهم سلام جديد ينخذ أشف لكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إنها لا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم فننشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة في الآخرة ان هذا إلا اختلاق كبر أعنجل عليه الذكر من بيننا يعني الرسيط الله عليه وسلم يقول لك أنه بالنبوة منه وأحق بالوحي منه كبر ينزل عليه الوحي من دوننا كبر كبر استكدار أعنجل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك منذكر بل لما يذوق عذاب أم عندهم حجائل ربك العزيز الوهاد أم يهموث السماوات والأرض يعني يحجمون الخير عن الناس يحتطرون محمد صلى الله عليه وسلم الله يؤتي فضله من يشاء وهو أعلم سبحانه وتعالى بمن يستحق الرسالة ومن يستفق الفضل لا يضع الله حكيم جل وعلا لا يضع الأمور إلا في موابعها فأعلم في الآية في الإخرى والطول لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم احكروه للرسول صلى الله عليه وسلم إذن الله إن الله اختار واحد منها المسجد غيره أبو جهل أو واحد من الطائف عروة سكه عروة المسعودة سكه رجل من القريتين يعني الطائف غير مسته الناس المشهورين والناس المعروبين رؤساء القبائل كيف يختار هذا اليسير كيف يختار الله هذا اليسير ابن عبد المطلق كيف يختاره الله لما نزل هذا القرآن على رجل من القرية سليم قال الله تعالى أهم يقسمون وحنا تردد نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة في الدنيا ورفعنا بعضهم فقط بعض درجات يستفد بعضهم بعضا شخريا ورحمة ربك خار مما يجمعون الله جل وعلا حكيم اختياره محمدا صلى الله عليه وسلم يترك اختيار كلان أو كلان لأنه أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وفعاله أعلم بمن يصلح من رسالة من لا يسمح الذي منعهم الكبر وإنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله في حين ان شهيرا من الناس اليوم الذين يبدعون الاسلام لو سألتهم عن معنى لا اله الا الله ما اجابوك شوابا صحيحا بل ان بعض العلماء من هؤلاء علماء يقولون لا اله الا الله يعني لا خالق الا الله هل احد يشبك انه ما احد يخلق ايرى الله هل مش يكونوا يعتمدون انه لا يخلق الا الله ومع هذا أبه يقول لا اله الا الله فلا إنتأثن من, انت من خلق السماوات والأرض ليأولن خلق هنا العزيز العليم ولكن سأثن من خلقهم ليقولون لله قال ليس لكونوا عنهون إنه لا خالق إلا الله ولماذا أبه يقول لا إله إلا الله لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وليس معناها لا خالق إلا الله لأنه إذا كان هذا هو المعنى ما امتنع المسلكون من ثلاث قردها إنما امتنعوا من الثلاث قردها لما كانت تدل على بطلان عبادة الأسلام فمعنى لا إله إلا الله إذن ما هو معناها لا معبود حق إلا الله هذا معناه وهذا الذي أدى المسلكون أن يعترفوا به وأبعوا أن يقول لا معبودة بحق إلا الله لأنهم يرون أن عبادة الأسنان حق يرون أن عبادة الأسنان حق ولا إله إلا الله تدر على أن عبادة الأسنان باطل وهم لا يريدون هذا فيجب أن نستمع أن نعرف معنى لا إله إلا الله ونتفقه في معنى حتى نؤديها وننقف بها على بصيرة طيب إذا عرفنا معناها وأنه لا معبود بحق إلا الله يسحيها لا لابد من العمل لمقتباها إذا عرفنا معناها فلابد أن تعمل لمقتباها فالعمل لمقتباها نعم أن تترت عبادة ما سوى الله عز وجل تترك عبادة ما سوى الله أن الإنسان تنفتهم هذا الإنسان الذي يقول لا إله إلا الله ثم يقول يا علي يا حسين يا عبد القادر يا محمد يا فلان أنقذني يا فلان اشك مريضي رب غائبي المدد يا فلان يقول هذا وهم كل لا إله إلا الله هذا سماقت هذا تناقل باطل لا يجود هذا يفتد معنى لا إله إلا الله وينقضها نقضا ثانيا فالنبي يقول لا إله إلا الله ثم يبعو غير الله ويستنجد ويستغيه بالموتى والأبرئة هذا قد ناقض لا إله إلا الله فصارت لا إله إلا الله لا معنى لها عنده ولا تنفعه لا إله إلا الله لماذا؟ لأن الله يعني يقول فلن يخفر بالطاوث ويؤمن بالله قدم الكفر بالطاوث على الإيمان بالله لأن الإيمان بالله لا يشكل إلا بعد الكفر بالطاوث فنجده لهذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله يسهر بنا يغبدو من دون الله حرم دمه وناله وحسابه على الله عز وجل لم يقفف صلى الله عليه وسلم على الجملة الأولى على قول لا إله إلا الله بل جاء بالقير الثان وهو قوله يسهر بنا يغبدو من دون الله فلابد أن الإنسان يكفر بكل ما يُعبد من دون الله من الأولياء والصالحين والأحجار والأسرار والحضور والجبال وغير ذلك كل ما يُعبد من دون الله كل ما يُطلب منه ما لا يُكبر عليه إلا الله سبحانه وسعال من شفاء المرضى وإنزال المطر وقواري الحوارب كل هذا لا يُطلب إلا من الله ويجد على من يقول لا إله إني الله أن يفطر بكل ما من دين الله في الأرض في الضر والبطن ويأتقد أنها يباطل فيتدرع من ومن أهل الشرك فهذا من المقتضاء لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله وَكُفَرَ بِمَا يُعْبَدِ مِنْ دِينِ اللَّهِ لابد من الأمرين النصب لا إله إلا الله والكفر بِمَا يُعْبَدِ مِنْ دِينِ اللَّهِ فلو لا إله إلا الله ولكن يقول العبادة إن الاستغاثة بالحسين أو بعلي أو بالرسول بعد وفاته أو الاستغاثة بالأموات والأضرحة ان هذا عمر جاي هذا مشروع هذا كافر بمعنى لا إله إلا الله وسلا تذلع نفسه لأن من ينتقل لا إله إلا الله يجب أن يتبرأ وأن يأتقل بطلان ما عليه المشركون قبيلاً وعبيباً هذا أمر الله جد منه وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم فإن الله يقول الرسول indicates الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يجعل ذلك وجه الله فلده لهذا من قال لا إله إلا الله يبتري لم يكفي قوله من قال لا إله إلا الله بل جاء بالقلب وهو قوله يبتري يبتري بذلك وجه الله فدل على أن النبطة بلا إله إلا الله لا يكفي دون اعتقاد القلب تنبط باليسان وشأس تبدي قلب أنه لا إله إلا الله أما من نفق بلسانه فقط فهو لا يعتقد معناها بقلبه فإنها لا تنفعه لا إله إلا الله ولو سررها مرات ومرات فإن المنافقين في أهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها, وبعدها عليه وسلم المنافقين يقولون المنافقين يقولون لا إله إلا الله ألسلتهم ولكنهم لا يفقدون معناها بقلوبهم كما قال الله سبحانه وتعالى ويقولون بألف ما لنفر في قلوبهم وهم يقولون لا إله إلا الله واهرا عند الناس ولكن في قلوبهم لا يؤمنون بمعناها ولذلك صاروا في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجب لهم نصيرا قلنا الذين تابوا وأصلحوا وأكتموا بالله وأخلقوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يأكل الله المؤمنين أجراً عظيماً من قال لا إله إلا الله خالصاً خالصاً من قلبه يفرض بذلك الذي يقول لا إله إلا الله بلسانه وهو لا يعتقد معناها بقلبه فإنها لا تنفعه لأن هذه حالة المنافقين الذين هم في الدرس الأسن من النار ولم تجد لهم نصيرا والله تعالى يقول عنهم إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لتالبون اتخذوا أيمانهم جنة يعني يدرون هذا الكلام ليستخدوا ذنة يعني فسرة يتسترون به دون الله لا يقال إنهم كفاء يقولون لا إله الله حتى يقال إنهم مسلمون ولا يقال إنهم كفاء يتسترون بهذا السلام وهم لا يعتقدون معناه بقلوبه تخذوا أيمانهم ذنة فصدوا عن سبيل الله إنهم شاء ما كانوا يأمرون ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فقد يا على قلوب جمع بين ايمان وكفر والايمان والكفر يتلاقوان لا يمكنان ابدا الايمان المطلق والكفر المطلق لا يمكنان ان المطلق الايمان والمطلق الكفر قد يمكنان كفر الاصغر قد يكون في المؤمن لكن الكفر لا يمكن يعني ما هذا هذه حال مناهقين والعياذ بالله من قال لا إله إلا الله خالصا خالصا من قلبه يعني يعتقد معناها بقلبه ويتيقنه لا مدرب سلام بلسانه أمام الناس فحالك المنافقين ولما ارتأل أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله ابو هريره الله عنه فسأل الرسول صلى الله حق الناس بشفاعتك؟" قال صلى الله عليه وسلم: "فحق الناس بشفاعتي ومن من قال لا اله الا الله خالصا من لم يكتفي الله عليه وسلم لم يكتفي من قال لا اله الا الله بل اضاف لقلبه دل على ان الانسان قد يكون لا اله الا الله بذلك فقط وهذه لا تنفعه لا هذا لا تنفعه لا الله ان لا تنفع لا اله الا الله من احفظ بقلبه معناها وعمل بمقتضاها فهذا هو الذي تنفعه لا اله الا الله والله جل السعر يقول واعبد الله, الله و لا الله ولا به شيئا هذه الآية تفعها father's en T2 واعبد الله هذه بها معنى الإفباث و لا تشركو به شيئا هذه بها النظر والله الا ceuxناعا من النهر وتقيلت من نظر وإفبة واعبد الله هذا الأفباث و لا به شيئا هذا النظر هو معنى لا على إلا الله سمعنا لكن تنبه إلى أن الله جل وعلا لم يستفي بقوله عبد الله لم يستفي بهذا فقال ولا تشركوا به شيء فدل على أن عبادة الله لا تنفع إلا إذا سلمت من الشرك أن يعبد الله أن من يعبد الله يسلي ورسول ويحب وينجكي ويجاهد في سبيل الله لكنه لا يترك الشرك لا يترك عبادة المخلوقين يستغيث بالموتة بالأذرحة بالأسرار والأحجار يطلب الغرفة من المخلوقين يتدرس بالم... بالبنايات الشبابيس التي على الأذرحة يزور الأذرحة طلدا للشفاعة طلدا للقوضاء من... الحوارب هذا لم يترك الشرك بالله عز وجل وإن صلى وإن قام وإن حج وإن دعم أنه مثل فإن هذا كله دعوة داخلها لأنه لم يترك الشرك والله جل وعلا يقول وعبد الله ولا, ولا تتركو به زي ثم واحدوا كلمة شيئا. شيئاً شيئاً كلمة عامة فعم كل شيء فلا يجب أن يترك مع الله شيء أبداً لا ملكا مقربا ولا نبي مرسلا ولا رجلا فالحا ولا غير ذلك لأن سلم الشيئا عاما والعلماء يقولون أن نفرة في سياق النهي تعم وهنا نفرة شيئا في سياق النهي لا تشركون فدل على أن لا إله إلا الله لا يصلح مع الشرك بالله عز وجل أبدا وعنّا من تلصّى بها وهو باطن على عبادة غير الله يقول هؤلاء سفعة هؤلاء يساوق هؤلاء يسيلة بيني وبين الله هذا سلام باطن العبادة لا يصلح أن يدخل فيها الشرك أبداً ولهذا يقول جل وعلا لأنّنا أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن ما إلهكم إله واحد هذا كلام عربي لم هو عربي كلام عربي مبين أن ما إلهكم إله واحد ما هي آلهة متعددة أبدا لا كثين ولا الرسيل ولا جبريل ولا الشجر ولا الحجر ما هي آلهة غير الله سبحانه وتعالى إن ما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يفرس بعبادة ربه أحدا لاحظوا لاحظوا الله سعال فليعمل عملا صالحا لم يتوقف عند هذا سنة وعلا بل أسبعه بقوله سبحانه ولا يفرس بعبادة ربه أحد فدل على أن العمل الصالح إذا خارطه الشرك فقل وفسد وقار أملاً فاسداً لها صالحاً كما قال الله سبحانه وسهلاً مثل الذين سفروا بربهم أعمالهم كتراب كتراب بكيعة مثل الذين سفروا بربهم أعمالهم كرماج كرماج مشتبث بالريح في يوم العاصم الرماد يبقى مع الريح الرماد تعرفين الرماد لا يبقى مع الريخ إلا ما يبقى العمل لا يبقى مع الشرك العمل الصالح صلاة وصيام وحج وعبادة إذا صار معها الشرك نهل الرماد مع الريخ سبحان الله عمل الصالح في الرماد نعم في الرماد ما سيصر الرماد إذا صار مع شرك فرماد نثبت به ليه يوم العاصر لا يقدرون لما تثبوا على شيء ذلك هو الظلال البعيد لو جاء واحد يجمع الرماد مع الريح العاصف يستطيع يجمع كذلك المسرك لا يستطيع يجمع عمله وقيام فرماد ثبت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون لما يكتبوا على شيء ذلك هو الظلال البعيد قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هداء منثورا الهداء ما هو الهداء الهداء هو الدخان هو الدخان أو هو الغبار اللي يصير مع شعاع السمس غبار الهداء, الهداء اللي يصير في جيد أعمال المشركين ومن قيامه من صلاة وصيام وحج وغير ذلك تصير هداءنا يطير مع الهواء ولا عن المشركين الذين كانوا في الجاهلية هذا شيء معروف لكن المسجد المشركين في الإسلام المشركون في الإسلام الذين يقولون لا إلاها إلا الله محمد رسول الله ويحبون ويصومون ويكتفون ويتعبون لكنهم يدعون غير الله يدعون غير الله فيه يذهبون إلى الموتى إلى الأغرحة إلى الأشيار إلى الأحجار إلى السحرة إلى الكهان إلى المنزلين يطلبون منهم كماعي الحوائد وينثون الله عز وجل منثون الله عز وجل الذي أمرهم أن يدعوه عند حوائدهم وإذا مستكموا بضره البحر يلا من تدعون إلا إياه أن يجيب المضطر إلى بآث يكشف السوء ويجعل كل سلساء الأرض أعلى أم الله؟ سأل الله أما يكشفه فالواجب من المسلم يخلص الدعالي الله لا يدعو غير الله لا يطلب الحوارج التي لا يكبر عليها إلا الله لا يكبرها إلا من الله لا يكبرها من المخلوق لا من الأمور ولا من الأخياء ولا من الرشاء نعم الأشياء العادية التي يكبر عليها الإنسان يجيب المستقربها يقول له مثلا ايه اللي منوعي هالتجارة ما يومي هذه الحاجة جد لي حاجة سوى وصل اقرقني اقرقني دراعي هذا لا بأس هذا يقبر عليه الانسان لا تنسفاء المريض وهذا يقبر عليه الانسان اغناء الفقير هذا يقبر عليه الانسان ان الانسان يجعل الفقير غنيا ألي يجعل الغنيم وفقيرا هذا لا يقدر عليه إلا الله تبقى له وتعالى رب الغائد إذا غاد للشيء أو ضاع للشيء إذا ضاع للشيء من المال أو غاد ولدي أو أحد ترح لما الساحل إلا الساحل وإلا المنجم إلا الأراف وإلا القبر فقو هب علي غائد. هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى هو للي يقدر على رب الغائد ورب المفتود هو الله جل وعلا فالذي يطلب هذه الأمور من غير الله هذا يكون مشركا بالله عليه وسلم ولو قال إن هذا أنا ما, ما عبدته ولا جعوته على أنه إله أنا أدعوه وأطلب منه على أنه واسطه بيني وبين الله على أنه أليس المسركون قالوا هذا من قبل فيعبدون من دون الله ما لا يجرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذه حجة المسركين هذه حجة المسركين تماما والذين استخدوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله جرتا نحن نعلم أنهم بشر ناسهم صالحون لهم مكانة عند الله ونريد أن يتوسطوا بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في قضاء حوائدنا تعالى الله عن ذلك الله جل وعلا يسمعك ويراغ ويقبل على قضاء حاجاتك بدون نحجع البينك وبينه واسطة الواسطة بينك دونه نخلوق اللي ما يبري ولا يعلم وفي واحد بلغه أما الله جل وعلا فإنه يعلم ويسمع ويرى سبحانه وتعالى ويقبل وإن يسألت عبادي عنه فإني قريب أجيب دعوة الدعوة إذا دعان وقال ربكم ادعوني ما قال ادعو هلاني إلا هلاني خليه دلغني لا احقيت سين فهلان دعوه خليه دلغني. قال الله هذا الله جل وعلا ادعوني وقال ربكم ادعوني ادعوني استجب لكم إلا الذين يستثمرون عن عبادتي سيدخلون جهلنا ساهرين سيدخلون جهلنا داثرين يعني خاسرين ساغرين إذن لا أولاها إلا الله لن تتجرب لفظ مقالب المثال بدون نعرفة لمعناها أو دون عمل بمقتضاها هذا لا يكون عبدا لا إله إلا الله كلمة حق لها معنى ولها مقتلاء لا يابد أن يتحقق لمن نطق بها حتى تكون نافعة له عند الله سلقانه وسعى هذه من لا إله إلا الله كما أثر في أي كلام كلمة خفيفة يسيرة على اللسان لا كل مكانتها عند الله عظيمة فقد داره الحديث حديث سعيد رضي الله عنه أن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا ربي عليني شيئا أذكرت وأدعوث به قال الله سبحانه يا موسى إن لا إله إلا الله قال نيوسى عليه الصلاة والسلام يا رب كل عباد سيقولون هذا قال لا نيوسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضون السبع وعامرهن في كفة ولا, ولا إله إلا الله في كفة ما يالت بهن لا إله إلا الله سماوات السبع ولن تظن ان لله بالله علا من الملائكه ومن المخلوقات الا لا اله الا الله السماوات والكواكب والارض وما فيها يالجبال. كل شيء كل شيء يرجع الى الله الا الله في الدفعه الاخره لا بمكتباها فإنها كميل بالنفلقات العظيمة ففي الحديث التحريف أيضا أنه في يوم القيامة ينادى على رجل ينادى على رجل في محصر فيعرض له تسعة وتسئين سجن سجن تعرفون السجن لا سجن لكن مثل السجن اللي تعرفون لا كل سجن منها مدى البطر كل سجن منها التسعة والتسعين كبير مدى هذه التسعة والتسعين بالسيئات يعرض له تسعة وتسعين سجن بالسيئات في فيقال له هل لت من خسنة؟ يقول له يقول له ثم هو قال بلى انك لا تغلن ثم يؤسى ببطاقة البطاقة تاري هنا وركة صغيرة يؤسى ببطاقة فيها لا اله الا الله فتوضع البطاقة في شفة وتوضع استجلاس في شفة فستطيش استجلاس يتفقل البطاقة ها ادخل الجنة لماذا؟ لأنه قال عارفا بنعناها عاملا لمقتواها تكثر الله بها سيئاته وادخله الجنة هذا حظ لا إله إلا الله هذا حظ لا إله إلا الله وجاء في الحديث أن الإنسان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أن لم يختم له, لم يختم له عند الوفاة بلا إله إلا الله يدخل الجنة يعني هذا جاء في السحيح لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يعني لقنوا المختبرين لقنواه لا إله إلا الله فإن من كان آخر سلامه لا إله إلا الله بخل الجنة هذه كلمة عظيمة. يجب علينا أن نعرف قبلها ونعرف مكانتها ونعرف أيضا ما المراد منها وأنها ليست مجرّة بكلمة وإنما هي سلمة لها مدنون ولها معلم ولها مقتضى وهي تسمى كل الدين كله داخل في لا إله إلا الله كله فإذا قلت لا أعناها إلا الله فقد أعلمت أي من كل ما يُعدد من الله عز وجل وأعلمت إخلاص العبادة من الله عز وجل فيجد عليك أن تنتج بهذا الإعلام أن تنتج بهذا الإعلام وإن لا فإنك ستكون ثالباً. لو أعلمت مهلا للناس فقلت من جاء بكذا وكذا أعطيتني كذا وكذا إعلام من فلان فلان من عمل سنة وسنة فله سنة وسنة ثم لم تفيد هذا السلام ألا تكون خالداً عند الناس؟ هل يصدقك الناس بعد ذلك؟ أن تنونك الخلاب؟ فذلك إذا قلت لا إله إلا الله ولم تنتزل بمدنولها ومعنها فقد أعلمت إعلاناً خالفته خالفته ولم تفيد معنى تكون خالداً لما بينك وبين الله عز وجل فالواجب أن نعرف هذا وأن نفكر من النبط بهذه السلمة ونفكر من الله عز وجل الذين آمنوا آل فكنا إني قلوبهم بجتر الله ألا بجتر الله فكنا إني قلوب وأعظم الزكر أعظم الزكر هو لا إلهة إلا الله تصرروا هذه السلمة بعد أن تتعلموا معناها وتعمل بمقتواها لتكونوا لتكونوا من أهلها هذا هو المؤمن من كل مسم ومن كل من يريد النجاة لنا فإن هذه السلمة هي أساس الإسلام فما قال صلى الله عليه وسلم دمي الإسلام على قم شهادة أن لا إله إلا الله طيبني بدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الأساس شهادة لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الثلاث وإيكا الزكاة وقام رمضان وحظ بيت الله الحرام من استطاع إليه كبيلة بل الإسلام على خلص أول الخلص ما هو لا إله إلا الله فبل على أنها هي الأساس ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقوم السلاة وتأتي الزكاة وتقوم رمضان تحز بيس إن استطعت إليه سلم بدأ بلا إله إلا الله لأنها الأساس إذا صحت صحت السلاة وفحت الزساس وفحت القيام وفحت الحج والعمر وفحت جميع الأمان أما إذا لا إله إلا الله فإن ذاك كله اختل مثلا هذا البيت وهذا الجدار إذا كان على أساس المختل هل يقوم البناء إلا يفتح خل الأساس لكن البناء كذلك الإسلام إذا سلت لا أرى يالله سلت الإسلام كله إطار فأدى بلا ذائب أو فأدى قليل نهع حتى تسف هذه الكلمة حتى ينفق بها عارفا لنعناها آملا بمقتباه ويسزم هذا ويسير عليه وفق الله الجميع لما يحبه ويروى وصلنا الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه نترك المجال للأسئلة إيماني جزاك الله خيرا ورد حسنا سبيرا وطغيرة ولكننا ناقض ما, ما, ما, ما شخص آبرا وعيدا ما تجنع منها في سؤال واحد هذا سهل أن طويلة التنس رحفنا أن من لا الله إلا الله القارول للانتيار فما الفوق بينهما بذلك الله قوة مع التنسيلي ذلك القبول من جلولها <تصفيق> القبول يقول العلماء إن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بسبعة سروط سبعة سروط ذكرها النابل بقوله علم وإخلاق علم يقين وإخلاق وصدقك مع محدث وانتياج والقبول لها سبع الشروع العلم واليقين والإخلاق والصدق والمحدث والقبول والانتياج سبع الثامن الكبر بما يُعبدوا من دين الله عز وجل ثماني الصرور القبول هو أن الإنسان يقبل ما جاء عن الله ورسوله يقبل ولا ينفلع مما جاء في الكتاب والسنة عن الله ورسوله يقبل هذا ولا يرج شيء مما صح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه عدد والعبد يقبل ما أمره به ربه أو أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يقبل إلا الشيء الذي يوافق هواه والشيء إلا يخالف هواه يربه هذا ليس بعبد لله ولا متبع للرسول صلى الله عليه وسلم وكلالك الانتياج الانتياج بأن ينقاد العبد ويستثمه الانسان قد يقبل الشيء يقبل الشيء ولكن لا ينقاد بمعنى انه يكون في نفس الشيء من التردد فقد ظاهراً ظاهراً يقبل, ظاهراً, يقبل ظاهرا لكنه لا ينقاد بقلبه يكون في قلب الشيء من الخرف او شيء من السكوت والاوهام المسلم أبدا يكون قلبه نقيا من الشكوك ويكون عندهم قيادة فهما كما قال تعالى فلا وربك لا يؤلمون حتى يحكمونه فيما سجر بينهم ثم لا يجد في أوفهم حرجا لما قضيت ويسلم تسليما قليل معناه الاستسلام. الاستسلام والقبول معناها ان الانسان ما يتوقف في اي شيء صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء وافق هواه او خالفه هوا هذا الانقياد ن ن صلى الله عليه هذا ثالث الانقياد يعني الاستكانه في الظاهر والقبول في القلب الانقياد في الظاهر من قادر نسلم والمنافق كلهم من قادرون في الظاهر لأن في هذا لا يثير إلا من المؤمن المنافق لا يتبع في قلبه وإن القادر في ظاهره هذا الثالث يقول هذه الصلاة في المساجة التي بها أضرقة جائزة صواء كانت الأضرقة في الأنام من المسجد أو عن القلب المسجد الذي بني على قبر بني على قبر يعني بني من أجل هذا القوى هذا لا تفحف ثلاثة لقول من صلى الله عليه وسلم لا تتخذ القبور مساجد يأنت الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد سيمني أنهوكم عن ذلك فلا تفحف ثلاثة المساجد المبنية على القبور لأن هذا يسيلة من وسائل الشرك وسيلة حتى وإنسان يصلي لله عز وجل في هذا المسل يأتي صلاة في هذا المسل المبنى لقبر وسيلة إلى الشرك يعني قريط للشرك والدين الإسلام جاء بسد الزراع المغضية إلى الشرك يعني هذا يتحرم الصلاة المسادر المبنية هذا القبور لأن هذا هي إلى الشرق سواء كان القبر في الأمام أو عن اليمين او عن السماء أو من الخلف المهم من هذا القبر أن هذا القبر في داخل المسجد في داخل حائط المسجد نعم وردت أسئلة كبيرة وكبيرة تدور حول سوى الأشياء بالنظمور ما معنا أكلم في القابل وهل هو المخصوص به القرارين التي يقوم بهالناس قرار آهم أي عندما يحدث نجاح بين أثنين من الأشخاص وكلاه يستمعوا عدد ونظر من الناس من قدال الأخرى وبعد النظر في القبيلة يقولونها للغاية الفكان أنت يا كلام عليك الحق وعليك ملكة او ثمنا منها هذا سؤال مهم جدا الطاغوت في الاصل تاخذ من الطغيان او مجاوله الحق وهو مجاوزة للحر فالطاوث كل ما تجاوز الشرع كل ما تجاوز الشرع المطهر يعني خرج عن الشرع المطهر فهو طاوث وهذا يسمى الأنواع كبيرة يسمى أنواع كبيرة كل ما تجاوز الشرع فإنهم يبطاوث يا الله ما هو من الطغيان ولا هو المجاوز يتواحي كما يقول ابن منظور قرص الخلط ووقف الطواغيت خلطه تضنيس لعنه الله هذا راس الطواغيت كما العبد وهو راغب لم يعتبر الوراغ في العباده هذا ومن دع الناس إلى عبادة نفسه أحد عبد النفسه ويقول ترى يعزل الحوائد وترى يشفي المرضى وترى أنا رجل فالح وأنا وأنا ويدعو الناس إلى أن يعبدوه ويتقرب إليه بعد موته الله وحد مثل ما يفعل طوائف الصوفية ومشارف الصوفية الذين يدعمون أنهم أنهم يتصرفون في الكون وأنهم يقبل حوائد العالم ومن حسم لغير ما أنزل الله من حسم لغير ما أنزل الله هذا طاغوط قال تعالى ألم ترع إلى الذين يجعون أنهم آمنوا بما أنزلوا إليك ما أنزلوا من قبل يريدون أن يتحاسموا إلى الطاغوط وقد أمهوا أن يسروا فيريجوا السيطان ويجروا لهم ولا لم بأينا وإذا لهم سعالوا كلا ما أنجل الله ولا الرسول قائل المنافقين يصدون عن التدين فمن حصل بغير ما انزل الله متعمدا غالطا ومكذبا له فإنه يكون طاغوتا من جملة الطواغيت فمن ادعى شيئا من العلم الغيبي من ادعى شيئا الذي يبدأ أنه يعلم الغيب مثل الكهان والسحرة والملجلين الذين يبدعون أنهم يعرفون الأحوال في المستقبل ويعرفون مكان الغالب والهفيف وما يسبه هذا يبدأ علم الغيب وما يبدأ علم الغيب فهو طاقوص <تصفيق> أن ما لسره السائل من ما تفعله بعض القدائل من الحكم في بعض انخلافات بين الناس ما أنه ما ذكره السائل من أن بعض رؤى السائل يحكمون بين الناس المسائل التي يحصل فيها في طمال. بناء او غيرها من الاموال او الامر في هذا خطير جدا اولا الحمد لله هذه البلاد ليست بحاجه الى هذا هذه البلاد ولله الحمد تسكن بالشرعه كل كل مدينه وكل قريه فيها محكمه شرعيه او قريبا منها محكمه شرعيه فلا يجب التحاكم إلا في المحاسم الشرعية لا يجد للمثلين الذين يسهدون من لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يتحاكم إلا إلى الساعة والشراء الحمد لله الآن المحاسم الشرعية لدفوثة ومنشورة في المملكة ما من بلد إلا يفيها محكمة أو قريب منها محكمة فالواجب على المتحاكمين أن يذهبوا إلى القناة في المحاسم الشرعية ولا هو لرؤساء القضاء ولا لغيرهم أن يتدخلوا في الفقن بين الناس والمحافظة الشرعية لا يجيب أن هذا تدخل في أمر لا يجيب لهم التدخل فيه إلا من باب السلف إذا كان هذا من باب السلف فقط كثية النزاع بين الفقوم والمتنازعين برغاهم بدون إلجام بدون عوائب يمشى عليها أو أعراس قبلية يمشى عليها إنما هو سلط بين الطرفين فهذا أمر جايد بل فيه الله جل وعلا <تصفيق> وإن طائفتان من المؤمنين أكتنى فأصلحوا بينهما إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إفه فأصلحوا بين أحياتهم قال سبحانه وتعالى حفق الله وأسمحوه جاك بينكم جاك بينكم يعني أهل المجاعة قال تعالى والسلح خير قال النبي صلى الله عليه وسلم السلح جائز دون المسلمين إلا سلحا أخي حراما أو حرم حلالا ولما جاءه رجل يكنى قد في أبا الحسر. قال, يا... قال إن الله هو الحكم والى ينكم فذكر له الرجل سبب تسميه هذا الحكم قال ان قومي اختلفت في شيء جاءوني جاءوني بينهم ورجعتهم من من الطرفين طب يطير قال النبي صلى الله عليه وسلم ما احسن هذا يعني إذا كان هذا بربق وردين فهذا سلط الصيح جالي إنما إذا كان هذا من باب الإنجان فالنبي ينجم هو القاضي المحكمة الشرعية والسلطة الإسلامية أما غير المحكمة فلا إنجان في الأحسان فإذا كان تدخل هؤلاء من باب الإنجان ولم ينهدون من المخاسم هذا لا يثبت هذا حكم الجاهليه ان الانسان من, من باب الصيت ان رمى الحمد لله ان رمى هذا في المحكم هذا جهاد الجاهليه كان من باب الرجاء الرغياء الحمد لله اذا رمى هذا في المحكم ان الانسان يصرخ في المحكم انا احكم بينكم والجنكم في هذا الشيء هذا حرام وهذا فعل جاهليه هذا فقم الجاهلية والعيال بالله صلى الله عليه وسلم ويجب على من يفعل هذا أن يفيد الله عز وجل وأن هذا العمل ويجب على المسلمين أن يتحاسموا إلى شرع الله عز وجل يعني <تصفيق> الفكر هل هذا هو أن يختل بما كان قدر فيه فقم الله وفقم رسوله صلى الله عليه وسلم إذا سبر الفقم من الوحسنة هذا يجب الإنزان به ولا يجب التدخل في أحسام القبار أو أحسام اللحافظ ويجب الإلجان بها إلا إذا تنازل صاحب الحق إذا تنازل صاحب الحق برغاء على لكن إنه يجبر على أن تنازل عما ختمته له مسكلة هذا لا يجب هذا السائل الذي يقول ما حسم قوله الصالح عليك المليو، هل تعرف كذلك؟ إذن الله سنرى هذا القلم يا وجيد لانه معنى القتل وان هذه نعمه القتل بمعنى الخلص انا وجيد هذا القتل نعم كقوله في الاواخر في كثيره فهل على القبر فلم تعذبين اما ان كان الهلاك واما يدرك فسره لذلك هذا مقصود هذا الحمل وهل يكتب في ذلك لا اله الا الله لا تستم هل يأبع في معنى لا إله إلا الله والزهاد للسعرة إلى الكهان وإلى الملجون أمر محرم في الإسلام وكفر بالله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم من أتى ساهنا أو عرافا فسأله وصدقه بما يقول فقد كفر بما أينجل على محمد صلى الله عليه وسلم ولا يجيز لهذه السحرة والكهان والعرافين والملجنين سؤالهم عن الأشياء الغائدة أو طلب العلاد عندهم أو ما أسجه ذلك لا يجيز بالحرام وبيحساب العقيدة قال صلى الله عليه وسلم تداول لا تداول بحرام قال عبد الله بي مسعود فاذجل الله عنه إن الله لم يدعي شفاءكم لما حرم عليكم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنجل الله داءا إلا أنجل له شفاءا علمه من علمه وجهله من جهله الله أغنى المثمنين بالعلاج المباع عن العلاج المحرم المستشعات الآن لله الحمد مستوحة والعلاج مجاني والأدعية مجلولة وميسورة ولا حاجة للذهاب لهؤلاء المشعودين وكيانة العلاج بالقرآن والأدعية والرطية الشرعية هذا موجود والحمد لله ويقول هذا على أيدي علماء موحدين تلينوا العقودة يرقون المرضى ويقرؤون عليهم هذا الشيء ميسور ولله الحمد أن المساعد والمنجم والساهر والتاهر فهؤلاء مرض أن تذهب إليهم لعلاج المرض وهم المرض هم أن نرغل عندك أنت عندك مرض جسم لأن عندهم مرض عقيدة والعيب بالله مرض الشرك وكفر مرض يمكن أقف من مرض الشرك ومرض الكفر يعني مريض يتعالج عند مريض أفد منك صلى الله العزيز. الواجب حسم هذا الشيء والأخن على ألبي هؤلاء فمن كان منكم يعرف واحدا من هؤلاء يجب عليه يدلل يدلل أهل الكتبة الأمر بالمعروف الله عن المنكر الهيئات يبلغ القباس والعلم عن هذا الشيء من أجل أن يقضى عليه ولا يسر يمكشب في بلاد المسلمين نعم هذه النصيحة لمن يقوموها برغض السفر الآخرين ويدائمين هذه لا يناسك كل نصيحة يجب قتلهم قالت الله عليه وسلم حج الساحن الارضه وبالسفر قد ابنه ساقم له إذا كدس منهم صاحن يجب أن يجب أن يمكسره ويجب أنا من الله هو حكم الله عز وجل نعم نرى على تعلامتكم قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين المقيقة وقد لنسنا قدام هذا الأمر العظيم بين سفيرهم والمسلمين فالأب لا لناسق ابنه والأم لا تناسق ابنتها والمعلم لا نسخ طلاب أو لياه الرجالة فهل من ديان لأهمية هذا الأمر الله سبحانه وتعالى هم المسؤولية على الآبى وعلى اهل البيوت قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولكم عن رعيتها والخادم راء في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته من الذي يسألهم عن رعاياهم هو الله جل وعلا الله جل وعلا يسأل هؤلاء يوم القيامة عما استرعوا عليه والله جل وعلا يقول واحذوا الذين امنوا قوم انفسكم واهليكم يا رب وقودوا الناس والتجاره عليها ملائكه الغلال في لا يعصي الله ما امره ولا يفعلون الامر قوموا انفسكم واهليكم يعني وقوا اهلكم النار بامرهن بطاعه الله ولهن الله أهل البيوت في أعلاق الرجال كل رجل مسؤول عن مبداف البيتك من النساء ومن الأطفال ومن الذرية ومن الغيير كل مبداف البيتك فأنت مسؤول عنه الرجل رائع على زوجته وعلى بنته وعلى أخته قال جل وعلا الرجال قوامونه على النساء لما فضل الله بعضهم على بعض يبنى عنفق من أموالهم ألوالك راء على أولاده قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالسلاة لسبب وضيبوهم عليها لعسر وتربع بينهم المبادئ مسئولية عظيمة مسئولية عظيمة عن الجميع عالم الله وإياكم على مسئوليتنا وما تحمينا هذا سألنا قول ما حسن ما تفعلت عن مع الجماعة وهل ما فيها تنبغانه إنسان لحذر في, إن في مرور أو بعيد عن المسجد لا يدركه ولا ينفقه ولا يسمع الأذى هذا ما ذهب حضر المسجد فهو أفضل لا يسمع الأذان لبعده عن النسجد أو كان مريما لا يستطيع المسي لنسجد هذا معذور أما الذي يتفلف من غير علق فهذا يكون ثابت واجب ثلاث الجماعة واجبة على الرجال ثلاث الجماعة واجبة على الرجال لقوله صلى الله عليه وسلم لقد هلمت أن أمر بالثلاث فتقام ثم آمر رجالا نعهم صجم من ثم أخالف إلى رجال لا يذهبون الصلاة سأحرق عليهم بيوتان بالماء وقال صلى الله عليه وسلم أسأل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر وليعلم منا فيهما لا أصلهما ولا الحبوى وقال صلى الله عليه وسلم من سمع النجاة فلم يجب ولا خلاف له إلا من عمر قالوا يا رسل الله من عمر قال خوف أو مرض خوف أو مرض وجاءه رجل أعمى فقال يا رسل الله لن تلي قائد يطيبني إلى المسكد وديني ودين المسكد هوام وفجاء. قال رسول الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم قال أجب هل تسمع النداء؟ قال نعم قال أجب فلم يرقص له صلى الله عليه وسلم فدام منه يسمع النداء ولا يسأل عليه بعض المتفق وقال عبد الله بن مسعود رلي الله تعالى عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما ان على هؤلاء الصلوات في ومبادهم فانهن المنكنا فان الله دل وعلى ترعى لنبيكم سلم الهدى وان هن من سلم الهدى لو صلنتم في بيوتكم لو صلى هذا المتخلف في بيته لترسل في مثل نبيكم ولو سرتم مثل نبيكم لضللتم فلقد وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم المفاق فلقد كان الرجل مما يئسابه اليهادى دون الرجلين حتى يقانس الصفر هذا السلام عبد الله المسعود والله عبد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضورهم للطلاس وأنهم لا يفتدون في حضور الثلاث إلا المنافقين فهل المسلم يرغى أن يصلنا على المنافقين؟ المسلم لا يرغى بهذا نعم قد يقول في حقيق ظهر بالمناس أنهم إذا ماس عندهم يتعلون الأمور السارع أولا أنهم يتضرون الكرار. ثم أنهم يتضرون قناديل اليمار ثم يجلسون كل الأنية من ففي اللغة الثالثة يقوم أمني بعمل ما يسمى بططع الأعزاء تدعى له عامة الناس ممج السوديس ومستدال إخبار من هذه الأعمال كلها لا أصل لها في الإسلام فهو تتاليس لا الله به المستلطان وأثار وأغلال في عناق الهطرة والمسابين لا أنزل الله به نعمل عزاء مشروع او اي سيره لقيت المصاب او تذهب له هديته يكع تقول اكثر الله عزاك اسجد الله مصيدته عشر من تجلس عنده ما الله ثم تنصل يدول يعني لا في المسجد لقيت في الشارع لقيت في عند جاره في مترعته في بداية جاله الطرق لنا من أن نصدر قيام وعمل الولايم وما أصدر ذلك وقنابيل الإضاءة هذا لا يزور هذا يكون من التأديل ومن الجزء فقد قال جرير بن عبد الله صحابي الجليل رضي الله عنه كنا نعبد الاجتناع إلى أهل الميت لفنعة الطعام من المواحة الاجتناع إلى أهل الميت يعني جعل قيام وجعل كراسي وصناعات وطنعة الطعام بالولاي هذا من المياحة المحرمة في الإطلاع يعني جمع على المجلس فالعاجب على, على المسلمين أن يسرطوا هذه العوائل والتعادي سهله لله الحمد عزي أخاص مناسرة وإن كانت تجد تأذير فأذير بدون تساليف وبدون طعام وبدون قناديل وبدون خيام في هذول الايام كل هذه تقاليد ما اجل الله لا تستعان لا شان هذا ينفع الحي ولا ينفع الميت انا لا ينفع شيء فمن هو تذليل الاذان ان على المصابين و ارهاق الم ارهاق المفكره لا يوجد هذا انا بعض الناس يقولون انما متا الله ورسوله لا يفتي وقد يعتقد ذلك بطله قد ما يكون غاضبا ولا جاهلا فما رايك تذكر في هذا وهل يقضي الله ويقوم بالتوقيت لا يجوز ولا يرضى عنه ان الملل او اللاعب او الجهل, الجهل الله يتهلل الله ورسوله لم يعذر المنافقين الذين قالوا إننا كنا نقوب ونلعب قل أب الله جل إن سألك لا يقولون إننا كنا نقوب ونلعب قل أب الله ورسوله كنتم تستاذيئين لا تأتنون أبقى غرفه لا دئينا نسعون لم كنا نقوب ونلعب قلوا لي إننا حديث الغفب مقطع به على الطريق هذا جسدنا فالله جل وعلا سفرهم فلم يؤبرهم بذلك فلا نجيز هذا العمل لا ماجحا ولا جابا ولا نائدا ولا غير ذلك واجب صف اللسان عن هذا السلام الفاحس هذا رجبه عن الإسلام اللي هي يصب الله او رسوله فقد يصبه عن الإسلام سواء كانت فعصباً هذا بقلبه أولاً يقصبه أو قصد به المجل واللاعظ هذا لا يجيز به المعظ العقوبة لا يجيز اللاعظ فيها ما هي لا فيها مجل لا يجيز الاتهج عليه لا ماجحاً ولا جاباً سلام الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الرسول لا يجيز اتفيا بها أو المجل فيها أو اللاعظ فيها ولا في الرسول رحم من الله ورجله لا يجوز او الرسول ذاته عليه الصلاه والسلام او حتى العلماء علماء الاسلام لا يجوز ان تقصو يعيذهم والاستهزاء بهم ان هم حمله الصاع حمله الدين فهم ورثة الانبياء قال الله تعالى الاسلام والعلماء ورثة الانبياء يجب الشكر بل يجب الشكر على المسلمين عموما حتى الأوام من المسلمين قال الله جل وعلا يا الذين آمنوا لا يسخر قول من قول عسى أن يكون خيرا منه ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منه ولا تلمدوا أنفسكم ولا تنادجوا بالألقاب ليس الإسم الفتيك بعد الإيمان أمن لم يصد فأولا رتاهم الغالبون فالتفرئ بالمسلمين عموماً كبيرة من تبائل الجنود فكيف إذا كانت من فكيف إذا كانت بالأنبياء عليه الصلاة والسلام فكيف إذا كانت بالله عز وجل الأمر عصد صف الله العز وجل السلام على المسلم أن يحفظ لسانه أن يحفظ لسانه عن هذا السلام الذي ينطيعه في جهنم ويخرجه من دين الإسلام كما كان ماجحاً أو غير ماجح قبيرة في الشيء يغفر بين المهتاة الفروض للأسوار وهم كالتفاة ما يسمى بجرطة على الهم الذي يبدي لا مقاتل مهم وما هو انتجار كري وهل انتجار فيها مولاة المرهين على المرع سيجاد على جسمها لما في ذلك يجمها وسحتها إذا خرجت إلى الطيق أو إلى العمل أو إلى خرجت من بيتها يجب عليهم أن تكون مستفترة بكامل أستفر لا يبدو منها شيء اللهم إلا أنت من النساء التي يلبسن البرطة أو النقاد الذي يكون فيه فتحة من طيب فقى لعين واحدة مقدار العين او العينين فقط ان ان ظهر سلء والقب او ما فيقى العينين او ما تقسى العينين فهذا لا يجيب لانه لا حاجة الى البهارة وهو عورة يجب تترح انما لباه اخراج العينين فقط اذا كان من عادة المرأة نبس البطاء اما اذا كان من عادتها نبس البطاء فإنها على عدسها وتغطي يجنها كل حتى عينوها وإن هذا خير بيادة خير بيادة كتب والمرأة مطلوبة منها الكتب الطيالة والعساس وإن كانت المرأة مثل الساهلة يجب على وليها الرجال يطوّلون على النساء يجب على وليها أن ينجلها بذلك أن ينجلها بالحجاب أن تكثر نفسها أنا الدكتور مهدي الهادي نقيبات الجامع البخاري من صنعاء مركز المكرمه مع تحياتي في موقع التوحيد التوحيد دوت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته